بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قرانا روايات هو له أو هي له فبالمقابل روايات هو أحق بها أو أحق به عليكم السلام ورحمة الله من الواضح أن هذه الروايات تعارض بمعنى لا يمكن الجمع بينها ما موجود بها فيمكن الجمع بينهما بشكلين فلكن وقعنا في مشكلة أنه خب أي شكلين ما دام الجمع ممكن بينهما بشكلين فأي شكلين نختار ذلك لأنه له أو هي له ليس صريحا في الملك فإن اللام كما تعلمون علماء العربية قالوا اللام للاختصاص ما قالوا اللام للملك اللام للاختصاص مثلا الجل للفرس هذا يعني الجل ملك للفرس خب معنى هذا إنما الاختصاص كل ما يقال هو ان هو له او هي له لو بمقتضى الاطلاق ان نحمل على الملكيه لان الملكيه هي الفرد القوي من الاختصاص ان يكون شيء ما مختصا بي يعني انا احق به من غير او ان يكون ملكي طبعا ان يكون ملكي هذا في مستوى ابرز وأعلى من الاختصاص ولهذا يقال ان اطلاق اللام ينصرف الى هذا المعنى هذا الفرد البارز اكثر من هذا ماكو هذا المقابل احق به احق به خب صادق في الملك كل مالك أحق بملكه من غيره بلا شك فأحق به يصدق على الملك وعليه فيمكن حمل هذا على ذاك فيمكن حمل ذاك على هذا وكل الحملين جمع عرفي ولكن المشكلة وقعت في أنه خب نحن نبقى خائرين بين هذين الجمعين القرفيين فأي منهما نقدمه هناك وجهون هناك وجهان لحمل اللام على الأحقية وليس حمل الأحقية على الملكية حمل اللام الذي له ظهور في الملكية أو له إطلاق يقتضي الملكية على الأحقية وذلك لوجهين الوجه الأول أن نتمسك بنفس صحيحتين أبي سيار والكابولي الأرض كله لنا يقال أن هذا الأرض كله لنا يعين لنا هذا الحم يعني نأخذ نحمل اللام في الروايات التي قالت هي له أو هو, لا أو هو له نحملها على الاحقيه وليس على الملك وذلك بأحد وجهين بأحد بيانين إما أن ندعي أن اللهجة غير قابلة للتخصيص يعني لهجة الأرض كلها لما آبية عن التخصيص إما أن يقال هكذا فإذا آمننا بأن هذه اللاجع عرفان آبية عن التخصيص طبعا بعد أن آمننا بما شرحنا من أن الأرض كله لنا ما نحمل على ذلك المعنى العرفاني الذي قاله السيد الخوي رحمه الله من باب أن الدنيا والاخره والخلق أجمعون كلهم للإمام مو بهذا المعنى إنما نحمله على ظاهره من الملكية الشرعية أو قل الأنفال المفهومان المألوفان في الفقه بعد تسليم بهذا عندما نقول أن اللام هنا نحمله على الأحقية وذلك لأننا لو لم نحمل اللام مو في الرواجة مو في يعني في روايات هي له لو لم نحمل اللام على لا للازم تخصيص عباره الارض كلها لنا في طن ان اللهجه ابيه عن التخصيص هذا بيان لو اقتنعنا به البيان الثاني ان نقول أن كلمة كل تدل على العموم الأرض كلها لنا تدل على العموم تشمل الأموات والموات والمعمر أو الاحياء تدل على العموم في حين أن دلالة اللام في هي له دلت على الملكيه بالاطلاق لا بالعموم والعموم مقدم على الاطلاق العموم اصرح واوضح دلاله فيتقدم على الاطلاق هذا هو البيان الثاني فإن تم أحد هذين البيانين إن اقتنعنا بأحد هذين البيانين يثبت أن حمل اللام فيه له على الاحقيه أقوى من حمل الاحقيه على الملك هذا كله هو البيان الأول ولدينا بيان ثاني فلو لم نقتنع بهذا البيان الاول بكلا الشقين اللذين شرحناهما لو لم نقتنع بذلك نأتي الى البيان الثاني البيان الثاني هو انه صحيحه ابي سيار وصحيحه الكابلي والصحيحه عمر ابن يزيد فيها لوجثاني أم ينضاف إلى أبي السيرار الكابولي عمر بن يزيد ينضاف إلى الصحيحتين صحيحة عمر ابن يزيد كل الروايات الثلاث أنا ما أدر صحة أمار ابن يزيد قبلًا قاريه الكم, الكم ما قاريه الكم ما أدري يعني على كل حن حتى إلى ما قاريه خب الآن نقرأها إن شاء الله. كل هذه الصحاح فرعت على ملكيه الامام وجوب دفع الطسق او الخراج للامام من قبل اي مسلم مثلا بعدين الشيعي أستثدي أو أجيز له في قبل يعني في أيام الهدنة هذا بحث آخر ذاك راح نبحث في المسألة في مسألة مع المسائل القادمة إن شاء الله هذا هالروايات الثلاث مصرح بوجوب الطسق والخراج للإمام، وأنه لو ظهر لو ظهر القائم عجل الله فرجه عندئذ لوضع نفسه من أخذ الأرض قد تؤخذ الأرض منه هذا وهذا كله لا ينسجم مع الملكية مع افتراض أن أن هي له نحمل على الملكية ولو لو أن لو أنها ملك على أساس على أي أساس يؤخذ منه الطسق أو على أي أساس يؤخذ منه الخراج خراج الأرض خراج الأرض خراج, الأرض خراج ملكي وعلى أي أساس يؤخذ تؤخذ منه الأرض لو أراد الإمام الخضاع جل وعلا فرج هذا ظواهر نعم هم بمعنى باطني بمعنى ما المعاني الإمام له حق أن يأخذ حتى ثيابه حتى أنه يؤر بالمؤمن من أنفسه بك مسألة أخرى لكن وفق المقاييس الفقهيه المألوفة على اساس يطبق عليه القص أو الخراج أو على أي أساس تؤخذ منه الأرض فهذه كلها شواهد واضحة على أن هي له لم يكن بمعنى الملك وإنما كان بمعنى الأحقية. خب على صحيحه الكابولي خب واضح صحيحه الكابولي. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده ولعاقبه المتقين انا واهل بيتي الذين اورثنا الارض ونحن المتقين والارض كلها لنا فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤدخر ثراها الى الامام من اهل بيتي ولا هم اكل منها هذا صح لقطه ابي En dan mag ik er wel een يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخذ يالله منها من شيء فهو لنا قال قلت له أنا أحمل إليك المالك كله فقال يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقنق أمنا فيجبهم طسق ما كان في أيديهم مش جم الإمام الأكبر لماذا يأخذ من الشيعة الطس لو كان نرث الآن قد صارت ملكا لهم بالأخيار فإذا كل هذه إن على شيء عرفة كذلوا على هذا المعنى كذلوا على أنه لم تكن إلا الأحقية وهذا الأحق ما دام الإمام غائب هذا الأحق لولا له خصص به ما يأخذون الائمه من الشيع ما يطالبون بالطاسق وانما الطاسق على السني ولكن لكنه مجرد, مجرد احقيه لا اكثر فهذه هي الوجوه التي نستطيع ان نثبت بها جوابنا على السؤال الأول على المسألة في الأولوى أبنكم يا أبي أخنان ها ما بن الوزيد هم أطلعي لكم عبد بن يزيد ما أدى قبل لا مجلد خمسة وعشرين مجلد مجلد تسعة باب أربعة من الأنفال الحديثس الحديث الثالث عشر بإسناده عن محمد بن علي بن المحبوب عن محمد بن حسين عن الحسن بن المحبوب عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا كركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال قال أبو الله عليه السلام كان امير المؤمنين يقول من احيا أرضاً من المؤمنين فهي لا احنا أظن قلنا في بعض الأبحاث السابقة أن كلمة من المؤمنين ما تحمل على معنى يعني الشيعة ثاني في مقابل السنة في ذلك العصر المسلم كان يسمى مؤمن ما الاختلاف مصطلح هذا اختلاف متأخر من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه تسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوط النفس على أن تأخذ منه خبليش لماذا عليه تسقها ثم لماذا لو ظهر الحجة يوط النفس على أن تأخذ منه غيرس هذا كله يعني أن الإحياء ما يخلوق ملكية إنما يخلق حق, حق اختصاص هذا تمام الكلام في المسألة الأولى بعد ذلك يجب أن نطرح المسألة الثانية توجد نكتهم خاف أن صائخ أقولها قبل ما نطرح المسألة الثانية. إحنا في المسألة الثانية أظن وفي المسألة الأولى. آه؟ في المسألة الثانية إيه؟ هذا تماول الكلام في المسألة الثانية توجد نقطة في آخر المسألة الثانية أطرحها. ثم ننتقل إلى المسألة الثالثة إلى باقي الخطة النكتة ما أشار إليها السيد الخوي رحمه الله وهي أنه أفرغ أننا شككنا الوجوه كل هالوجوه اللي شرحناها لترجيح عدم الملكية وأنه لا يوجد إلا مجرد الأحاطية. أفض كلها هذا بيشككنا فيه. ما وافقنا على شيء من هذه الترجيحات. فبقينا حائرين. هل أن الإحياء يجب الملك أو لا؟ يقول السيد الخوي رحمه الله يجئ أصحاب عدم الملك هنا إذن. لأن الأرض الموات ملك للإمام بلا شك وهذا من ضرورة فقه الشيعة أن أرض المواث ملك للإمام هذا ما بيكلام فأنا أحييت حتى لو كنت أنا شيعيا أحييت هل ملكت أو لم أملك مختبر الإصحاب هو باقي على ملك الإمام ولم أملكه فالإصحاب أيضا يثبت هذا الرأي هذا نقطة جيدة أذكرها السيد الخوي رحمه الله يعني على مسلك السيد الخوي الذي ما يؤمن بالاستصحاب في جبهة فكمنه هنا جزء الملك يحسبه موضوعا حكمه جواز التصرف حكمه أنه جواز الأكل وأصل أن هذا ملك او لا هذا موضوع قد يكون هذا يجيب على كل حال نحن قلنا من فرق بينه سواء فرض فرضة الشبه حكمية أو الشبه موضوعية الملك مادام الملك له معنى مشخص معين يبغى يجي أصحابه نعم الشبهات الحكمية لو رجعت إلى أن المعنى معنيان طبعا هناك ما يمكن الاصحاب الا بناء على الصحابه الكلي تلك الافاق اما هنا الاشكالات ما وردت هذا بالنسبه للمساله الثانيه المساله الثالثه هل الخراج في ايام الهدنه ثابت على الشيعي او لا هذا المسألة اظنها واضحة في ايام الهدنة لا خراج على الشيعي الان اعفو الشيعي عن الخراج وذلك اولا لصححة الكابولي من احياء ظن المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما أكل منها <تصفيق> إلا قال. Ella is de handen van onze Shiiten In deze يا أبا سيرخ الطيب لك وعخل النار كمنه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيها محلل إلى أن يظهر القارع إن شاء الله فرج فهذه المسألة الثالثة م واضحة لا غبار عليها بعد ذلك تصل النوبة إلى المسألة الرابعة وهي أنه هل يجوز بيع الأرض المحياة لمن أحياها وعمرها أولى خب أنا أحييت أفضل أنا أقول شيعي أو سني وقلنا فأن الاحياء يخلق له حق الأولوية كما قلنا بذلك في, في زمان الهدنة فهل يستطيع أن يبيعها بعد أن احيا الأرض يبيعها أو يقال أنه لا بيع إلا في ملك وهذا ليس ملكا لأننا قلنا أنه لن تحصل له إلا أولوية لا أكثر فهل يجوز له البيع أو لغاني المسألة نعجلها إلى غد إن شاء الله